أهلا بكم مرحبا وطبتم وطابر مشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله عز وجل الذي كتب للطلاب العين ان يستغفر ان يستغفروا ان يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الحيتان في الماء ان يكتب لكم الاجر ونسال الله عز وجل ان يثقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل انه ليذلك والقادر عليه وبعد فان هذا اول دروس العقيده ولا شك اننا يجب ان نبدا بمقدمه وهذه المقدمه مهمه جدا فيجب علينا ان ننتبه اليها وهي تعريف ببعض المصطلحات وتفصيل لهذا العلم فكثيرا ما تتردد كلمه العقيده على امسنه الناس اما كما تحبون عايز تكتب انت مطالب من اول كلمه لاخر كلمه بالكتاب طب شوف الكلام وبعد كده ايه كثير ما تتردد كلمه العقيده على لسانه الناس في محاوراتهم ومحادثاتهم كثيرا فترهم يقولون مثلا انا اعتقد كذا ويقول اخر فلان عقيدته كذا ولان عقيدته حسنه ويقول البعض العقيده الاسلاميه السب اقوى في انتصار المسلمين في كل زمان ومكان ان قل باب الحرب الذي بيننا وبين اليهود حرب عقائديه في حقيقتها فما معنى هذه الكلمه في اللغه وما مفهومها في الشرع العقائد ببساطه هي الامور التي تصدق بها النفوس وتطمئن بها القلوب وتطمئنوا اليه القلوب العقيده او العقائد هي الامور التي تصدق بها النفوس وتطمئنوا اليها القلوب وتكون يقينا عند اصحابها وتكون يقينا عند اصحابها لا يمازجها ريب ولا يخالطها شك لا يمازجها ريب ولا يخالطها شك وهي من عقد الحب تعقد الحب من عقد الحب اي شد بعضه ببعض شد بعضه ببعض نقيد حله اي حل الحب نقيد حل الحب وما تتعقد ومادة تعقد تسمع كلمه ماده يعني ايه بنيه الكلمه العين والقاف والتاء تبحث عنها كده في القاموس ماده تعقد في اللغه مدارها على اللزوم والتاكد والاستيفاء مت تعاقد كل بقى ايه كل, بقى كل بقى تراكيب وصيغ الصاغره من مت تعاقد من عقد, عقد وتعاقد تعاقد وعقود, تعاقد وعقود, وعقود تمام, تمام وغير ذلك ماشي دي بالدور حول النزوم والتاكد والاستفهام ففي القران يقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان وتعقيل الايمان انما يكون بقصد القلوب بقصد القلب وعزمه بقصد القلب وعزمه بخلاف لغو اليمين بخلاف لغو اليمين لغو اليمين, اليمين هوى او هي التي تجري على اللسان بدون قصد فرات بين التعقيد وبين اللغو التعقيد انما يكون بقصد القلب وعزمه واللغو بما يجري على اللسان بدون قصد والعقود العقود معناها اوثق العهود اوثق العهود. ومنهم قولوه تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. خلاص? وتقول العرب اعتقد الشيء اي صلب واشتد. صلب واشتد من عقد العسل اي غلظة وصلب. تمام? تمام? والعقيده في الاسلام تقابل الشريعه يعني الاسلام عندنا ايه عقيده وشريعه والشريعه تعني التكاليف العمليه التي جاء بها الاسلام في العبادات والمعاملات يبقى انت الاسلام عقيده وشريعه شريعة دي, شريعه دي تكاليف عمليه عملي. دي عبادات وايه ومعاملات قبل العقيده ليست امور عمليه ليست, ليست امور عمليه عملي. بل امور علميه يعني امور علميه يعني يجب على المسلم ان يعتقدها في قلبه لان الله اختاره بها بطريق كتابه بالطريق وحيه الى رسوله صلى الله عليه وسلم الباشا علم لذلك انا لما تيجي تجيبات السهاد يقول مساكين اهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا اطيب ما فيها قال وما اطيب ما فيها قال معرفه الله من القلب ده اهو اكون سكن مستقر. مستقر ناس كتيره قلوبها محتاره مش ساكنه غير مستقره مضطربه لانه لم يسكن انها لم تعرف لم تعرف الله تبارك وتعالى يبقى اهم حاجه في الدين ان انت تعرف ربنا تعرف الله عز وجل واذا عرفته اهدته وإذا عرفته احببته لان الجهل الجهل ما ناتك عن عدم معرفه الشيء ومن ثم يحدث التكذيب قال زلل بل, بل كذب بما لم يحيط بعلم تمام فاصول عقائد التي امرنا الله تعالى باعتقادها هي المذكوره في اخر سوره البقره امنه الرسول بما انزل اليهم من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرا لنا ربنا اليك المصير ومذكرة أيضا في صورة الابتقى ليس البر ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من أمن بالله واليوم الآخر وملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية تمام فهذه هي أصول العقائد وحددها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور حينما سأله عن إيمان قال أن تؤمن وإن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره يبقى العقيده في الاسلام هي مسائل علميه التي صح بها الخبر عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والتي يجب ان ينعقد عليها قلب المسلم تصديقا لله ورسوله يبقى دي اول حاجه تعرف في العقيده العقيده ان هي مسائل ايه ال100 ثاني حاجه العقد في العقيده انها لا تقبل الشك يقين لا تقبل الشك فان كان فيها ريب او شك كان ظنا لا عقيده كان ظنا لا عقيده يقول صاحب المعجم الوسيط العقيده الحكم الذي لا يقبل الشك فيه الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده اي عند صاحبه والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتاب ايمان بالله والرسول والآية الاخرى قال ا الف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني الكتب ما ينصحش يكون فيه ريب وشك وايضا قال الله تعالى ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ايمان باليوم الاخر ما ينفعش يكون فيه شك, شك. خلاص, خلاص يبقى ثاني حاجه دار في العقيده انها يقين لا تقبل الشك والتدليل على ان الله سبحانه زم المشركين على انهم مرتبه فقال تعالى ورتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون الامر الثالث في العقيده عقيدة. ان مسائلها ان مسائلها امور غيبيه امور ايه غيبيه ليست مشاهده او منظوره وهي التي اعناها الله بقوله في مدح المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب فالله غيب وكذلك الملائكه غيب واليوم الاخر غيب والكتب والرسل يظن البعض انه يتبادر انها تشاهد تنظر وما من القران والرسول من عاش رسول كان امام اقول انها غيب ولكن ليس كما تعتقد لان المراد بانها غيب بالنسبهها الى الله اي كون اي كون الله بعث هؤلاء بعثوا هؤلاء من عند الله وان الكتب كونها انزلت من عند الله تغيب ولا مش غيب غيب دلوقتي عرفنا كام حاجه العقيده 3 اول حاجه انما مسائل ايه؟ المي ثاني حاجه لا يقل لا تقبل ايه؟ ثالث حاجه, حاجة. حاجة نامر ايه؟ امور غيبية. غيبية. غيبيه ليست مشاهده او منظور خلاص؟, خلاص, خلاص تمام, تمام, تمام, تمام. طيب. طيب, طيب, طيب, طيب رابع حاجه ان العقيده التي جاءت بها الرسل عقيده, عقيدة واحده, واحدة. عقيدة, عقيدة. واحدة. واحد. ما جاء به آدم, آدم. ونوح, ونوح, ونوح الى محمد صلى الله عليه وسلم يدعون الى عقيدة واحدة. لهم سمى الاسلام. ان الدين عند الله, الله. الاسلام. الله. فما ارسال الله من رسوله الا لقال لقوم يعبدوا الله ما لكم من اله غيره. مش كده? مش كده? اذا هذه إذن العقيده, العقيدة. ولذلك قال ان يسلم فتنة. الانبياء اخوه لعلاه دينهم واحد وامهاتهم شتة دينهم واحد للعقيده اللي هي لا اله الا الله امهاتهم شتة الاش رائع لكل من جعلنا منكم شرائع ومنهاج فما شرع في قوم, قوم. نسخ في قوم اخر فالشرعه تختلف من زمان الى مكان من زمان الى زمان ومن مكان الى اخر خلاص اذا الدين واحد فالعقيده التي جاءت بها الرسل واحده خلاص طيب الامر الثاني ما علاقه العقيده بالايمان هل الايمان هو العقيده ليمن اوسع واشمل فالايمان له شطران ليمن له ايه شطران الاول عقيده نقيه راسخه تستكن في القلب ادي الشطر الاول وعمل يظهر على الجوارح ادي الشطر الثاني يبقى الايمان ايه قول وعمل الا عقيده واختصا بايه بالقلب خلاص فالعقيده نقي راسخه تستكن في القلب وهذا اول شطر الايمان والثاني عمل يظهر على الجوارح فإذا فقد احد احد الركنين فان الايمان يزول او يختل فان الايمان يزول او يختل اذ الاتصال بين الطرفين وثيق جدا دائما الالفاظ تحاول تتذكر فكثير من ينقل عن التارسين او من الشيوخ كلام لم يقولوه لكن نقلوه بالمعنى وهم يحسبون ان المعنى هو نفس المعنى اقول اذا فقد احد بقمين فان الايمان يزول او يختل لان في بعض منه ممكن يجلب الكله فيكفر او يختل ان يبقى عليه ايمانه ولكن كان مقيتا يعني مؤمن فاسق او مؤمن عاصي لانه ايه فقد احد هذه الايه المسميات في الايمان فماثل الايمان كشجره مثل من ايه كشجره طيبه جذورها في الارض الطيبه وباسقه فسوقها في السماء مزهره مثمره معطاء معطاء تعطي اكلها كل حين باذن ربها فاليمان شجره جذورها العقيده جذورها الايه العقيده التي تغلغلت في قلب صاحبها والسوق والفروع والثمار هي العمل السوق ليس والفروع والثمار هي العمل ولا شك ان الجذور اذا خلت او اذا تعفنت اللي يحصل للشجره فسدت الشجره تمام ولم يبق لها وجود وكذلك الايمان كذلك الايمان لا يبقى له وجود اذا زالت العقيده اما اذا قطع الساق والفروع او قطع بعضا منها فان الشجره ها تضعف وتحزن ضعيفه هزيله وقد تموت كليا تمام وقد ايه تموت كليا لان وجود الفروع والاوراق ضروري كي تحافظ الشجره على بقائها كذلك الاعمال اذا تركت او ترك جزء منها فان الايمان ينقص او يزول وصل الكلام ده نعوزه عشان انتي تربط لك مخك في اللي بيحصل الساحه من فكر الخوارج والطاقه والطبيعه من جنس العمل حاجتك كله يفهم الكلام بيقوله كويس عشان تعرف ان الاعمال تدخل في مسمى الايمان في ترك بعض الاعمال ممكن ان يزول الايمان وفيتر كبعدها لا يزال ايه الايمان وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الايمان بضع و60 او بضع و70 شعبه صعبة اعلاها صعبة قول لا اله الا الله واتناها امات الازعه والحياء يقول امام الخطابي فاليمان حقيقه مركبة, مركبة, مركبه ذي شعب حقيقه مركبه, مركبة ذي شعب تمام منها ما يكون اصل في الايمان وهي قول لا اله الا الله ومنها ما هو مكملات للايمان لو اجنائمق اسا الطريق وشعب وشعبين ذلك كثير فمنها ما يقترب من الشهاده ومنها ما يقترب من الايه? من اماط الازعى الطريق. وكذلك الكوف ايضا حقيقة ايه? مركبها زي, زي شعر. فاذا زال قولا لله كفا. كذلك ايضا منها ما يقول ويقرب الى لا اله الله. ومنها ما يقول ولا يزول بتركها كاماط الازعى الطريق. خلاص? خلاص. طيب. طيب. طيب. الامر الثالث مصطلح اهل السنه والجماعه يعني بنقول علينا كتاب ايه الكتاب اسمه ايه اصول الايمان في ضوء الكتاب والسنه هذا المصطلح الذي يدل على اتجاه معين في الاعتقاد اهل السنه والجماعه ده مصطلح يدل على اتجاه معين في الاعتقاد يقول ابو رجب الحنبلي رحمه الله عن سفيان الثوري قال استوصوا بأهل السنه خيرا فانهم غرباء ومراد الائمه بالسنه طريقه النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو واصحابه التي كان عليها هو واصحابه السالمه من الشهوات والشهوات السلام من الشبهات والشهوات ولهذا كان الفضيل ابن عياض رحمه الله يقول اهل السنه من عرف ما يدخل في بطنه من حلال ليه لان اجتناب اكل الحرام من اعظم خصال السنه التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اما العلماء المتاخرون فعرفوها تمام تخروم الاله حديث فعرفوها ان السنه عباره عما سلم من الشبهات في الاعتقاد عما سلم من الشبهات في الاعتقادات خاصه في مسائل الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وفي مسائل القدر وفضائل الصحابة وصنفوا في هذا العلم تصانيف سموها كتب السنة سموها كتب السنة زي كتاب السنة الإمام أحمد محمد كتاب السنة ابن أبي عاصم كتاب السنة ليه عبدالب بن أحمد بن حمد وكتاب السنة ليه الخلال وغير ذلك تمام؟ طب اهل السنه ماذا يقصد بهم؟ هل السنه لها معنيان؟ الاول متابعه السنن متابعه السنن والاثار الوارده عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والعنايه بها وتمييز صحيحها وسقيمها والالتزام بموجبها والالتزام موجبها من الاقوال والاعمال في مجال العقيده والاحكام ثاني المعنى الاول ل اهل السنه متابعه السنن والاثار الوارده عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والعنايه بها وتمييز صحيحها وسقيمها والتزام موجبها من الأقوان والأعمال في مجال العقيدة والأحكام في مجال العقيدة والأحكام المعنى الثاني أخص من المعنى الأول وهو الذي عناه بعض المصنفين حيث سمّوا كتبهم باسم السنة زي ابن أبي عاصم كما قلنا وإمام أحمد محمد وابنه وخلال وغيرهم يعنون بالسنه اللي كتبوها في الكتب دي الاعتقاد الصحيح الثابت بالنص والاجماع معنى السنه في في هذه الكتب الاعتقاد الصحيح الثابت بالنص والاجماع اما التسميه باهل السنه التسميه باهل السنه فنشات بعد الفتنه عند بدايه ظهور الفرق فنشط بعد الفتنه عند بدايه ظهور الفرق قال ابن سيرين رحمه الله لم يكونوا يسالون عن الاسناد فلما وقعت الفتنه فلما وقعت الفتنه قالوا سموا لنا رجلكم فينظر الى اهل السنه فيؤخذ حديثهم اعذر اهو فينظر الى اهل السنه فيؤخذ حديثهم وينظر الى اهل البدع فلا يؤخذ حديثهم فلا يؤخذ حديثهم وسئل الامام مالك رحمه الله من اهل السنه قال أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به لا جهني ولا قدري ولا رافضي كل واحد بيعتقد ما اعتقد مخالف يسموا به فالقدرية سموا قدرية لأنهم قالوا إن الأمر ألف طيب اول مستنقف الله جل وعلا الايه الا شيء الا بعده وقاف ثم قدر فثم قدريه والجابيه والخوارج والمرجئه اما السنن ليس لهم لقب ثم لما صارت الجهنيه شوكه وصارت لهم دوله امتحلوا الناس ودعوهم الى التكهم اي الى فكر وعقيده الكهميه وأذوا الناس وعذبوهم بل وقتلوا البعض من لم يقل بقولهم فسخر الله لأهل السنه ان امام الامام احمد رحمه الله حيث صبر على امتحانهم وابتلاءهم وناظرهم وفند حججهم واعلن السنه فصار يلقب بإمام اهل السنه والجماعه خلاص افنه السنه مصطلح اهل السنه والجماعه يطلق على اتباع مذهب السلف الصالح في الاعتقاد وقد وردت احاديث كثيره بلزوم الجماعه وتنهى عن الفرقه والخروج اختلف العلماء في المقصود بالجماعه على عده اقوال واكثرها في خمسه الاقوال الاول السوادع اعظم من اهل الاسلام السوادع اعظم من اهل الاسلام دي اول معنى للجماعه السوادع اعظم من اهل الاسلام الثاني معنى الجماعه الائمه المجتهدون الائمه المجتهدون الثالث معنى الثالث الصحابه رضي الله عنهم اجمعين المعنى الرابع جماعه المسلمين اذا اجماعوا على امر جماعه المسلمين اذا اجماعوا على امر يسمى الجماعه المعنى الخامس جماعه المسلمين اذا اجتمعوا على امير خلاص وحاصل هذه الاقوال ترجع لمعنيين ترجع لمعنيين ان الجماعه الذي اجتمعوا على امير على مقتضى الشرع جماعه الذي اجتمعوا على الامير على مقتضى الشرح. الشرح. الشرح. الشرح. فيجب لزوم هذه الجماعة ويحن مخروج عليهم وعلى أميرهم الثاني الجماعة ما علي أهل السنة من الاتباع وترك الابتداع الجماعة ما علي أهل السنة من الاتباع وترك الابتداع وهو المذهب الحق الواجب اتباعه والسير عالى من هذا الشر خلاص. خلاص. خلاص. خلاص اما الايمان الاصول هو ما يبنى عليه غيره هو الاساس الايمان في لغه العرب استعمالان في لغه العرب له استعمالان الاول يتعدى بنفسه فيكون معناه التأمين اي اعطاء الامان امنته ضد اخفته امنته ضد ايه اخفته منها قول الله تعالى وامنهم من خوف وقوله يسلم النجوم أمنة أمنة السماء تمام أي تحفظ السماء وأمنه جمع أمين وهو الحافظ وقول الله عز وجل واجدعنا البيت مثابة للناس وأمن وقول الله عز وجل وهذا البلد وهذا البلد الأمين اذا اللي هنا كل المعنى هنا من ما تاتمن اي ضد اخفى ويكون معناه التامين او اعطاء الامان دي المعنى الاول اما الثاني يتعدى بالباء او بالكلام يتعدى بالباء يقول امن بي فيكون معناه التصديق او بالكلام فيكون معناه التصديق فقول الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا آمنت بكذا أي صدقت به فقول الله تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين بمعنى أن يصدق الله ويصدق المؤمنين اللغه والمعنى اللغه يا يدور حول اعطال الامن والايه والتصديق الشرعي هو اعتقاد وقول وعمل اعتقاد وقول وعمل قال اصبهاني رحمه الله والايمان في لسان الشرعي هو التصديق بالقلب والعمل بالاركان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 قول وعمل يزيد وينقص يقول لقيت اكثر من 1000 رجل من العلماء بالامصار فما رايت احدا منهم يختلف في ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص طيب عرفنا الايمان لغه وشرعا في علاقه بينهما فالقى بين بالمعنى اللغوي الايمان والمعنى الشرعي نعم ان من معاني الايمان لغه التصديق وان التصديق يكون بالقلب واللسان والجوارح تصديق يكون بالقلب واللسان والجوارح وهكذا الايمان الشرعي عباره عن تصديق مخصوص وهما يسمع انت السلف بقول القلب وهذا التصديق اللي هو قول القلب لا ينفع وحده بل لابد معه من الانقياد والاستسلام وهو ما يسمى بعمل القلب تاني هكذا الايمان الشرعي عبارة عن تصديق مخصوص هو ما يسمى عند السلب بقول الله القلب وهذا التصديق لا ينفع وحده بل لابد من الانقياد والاستسلام وهو يسمى بعمل القلب ويلزم من ذلك قول لسان وعمل الجوارح وهذه الاجزاء مترابطه فمن جاء بها فقد امن بالله عز وجل وامن من عذابه وامنا من عذابه التوحيد لاول حاجه عندكم التوحيد التوحيد لغه مصدر وحد الشيء اذا جعله واحدا وحد يعني ايه بيقول لك فلان ها يقول لك مين اوحد القطرين, القطرين. القطرين يعني وحد القطرين اي جعل القطرين ايه قطر واحد مش كده فلان وحد البلاد اي جعل الاجزاء المتلافره جزءا واحدا تمام ف التوحيد لغه مصدر وحد الشيء اذ جعله واحده وهذا لا يتحقق الا بدفن واستاد وهما ركنا كلمه التوحيد لا اله الا الله. لا اله ايه? اه? نفي ولا اثبات? لا اله. نفي? لا. اش كده? الا الله. اثبات. فتنفي العبودية عن غير الله وتثبتها. لذلك لما تقول ما معنى لا اله الا الله تقول لا معبود بحق الا الله. فتنفي وتثبت. ما ينفعش تقول لا ما فيش ايه ما فيش خد ايه ما ينفعش نعبو غير الله عز وجل ما بتثبتهاش لله سبحانه وتعالى تقول لا معقول يبقى انت نفت العبودية مسكيت فاصبح زي الشوهيمة ايه ينكر كل ايه كل اله كل خال تب فين يبقى انت نفتش خد تثبيته خالص اله لا ادم نفت العبودية فاجبت تثبيتها تثبيتها لمن لله عز وجل وهذه حقيقة لا إله إلا الله. يبقى دا المعنى لإيه اللغة للتوحيد. مصدر وحد الشيء إذا زعله إيه. تب معنى الشرعي. إفراد الله تعالى بما يختص به. إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسباء والصفاء. تاني. تاني. تاني معنى التوحيد شرعا افراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والاسماء الصفاد. نعم. نعم. نعم. اه? اه? انا بجيب لك بلخص لك عشان ايه? هنوقف. تمام احنس ايه? لا هو ده اول صفحة عندك فعلا في التوحيد. تمام انا اجعل التقسيم من ايه? التوحيد. التوحيد. بس عايزك بس تكتب حتتين دولت معنى اللغه التوحيد والايه والشرعي خلاص لغه حد الشيء يجعله واحد تاني حاجه شرعي افراد الله تعالى بيبقى يختص به ها من ايه ربيه والوليه والاسماء الصفات دي ما التوحيد اجمالا عشان بعد كده ما يقسم انواع التوحيد هاخد كل واحده من دوله ايه قلت توحيد ربوبيه افراد الله بما يختص به من الايه الربوبيه والله وتسمينان لله غير صم من, <بعوة> من <الصومة> <بعوة> اسماء والصفات لما الاسف اتحط لاقسام ايه ثلاث تمام يبقى لمولك ملك توحيد ولك ايه هو التوحيد مش ايه افراد الله بايه بافعاله انت كده قلت كل التوحيد انا عايز معنى التوحيد كله تقول افراد الله تعالى بما يختص به من الربوبيه والاوليه والاسماء والصفات خلاص طب اقسامه ثلاثة. على ما ذكره اهل العلم ثلاثة. ثلاثة. توحده الروبية? ها? ها? ها? والاسمول ايه? اللي احنا قلناه في في المعنى التوحيد. طيب. الاقسام دي كيف علموها? عرفوها ازاي? موجودة في الكتاب? موجودة في السنة? لا. علموها بالتتبع والاستقراء التام. تتبع والاستقراء التام لو نظر في الصفحه اللي عندكم صفحه 16 يقول وهذه الاق وادي الاقسام الثلاثه للتوحيد قد اخذها اهل العلم بالاستقراء وتتبع النصوص الكتاب والسنه واستقراء تام لنصوص الشرع افادت هذه الحقيقه الشرعيه وهي ان التوحيد المطلوب من العباده هو الايمان بوحدانيه الله في ربوبيته ولهيته واسماؤه وصفاته فمن لم ياتي بهذا جميعه فليس بمؤمن <تصفيق> احنا قلنا معنى التوحيد في الاخر ده وستدل على ان هو اساس اقسام ودي معنى اللي في الكتاب يقول لك التقسيم ده شرعي وفي خلاف بين اهل العلم في مساله الايه التقسيم الشرعي هل هو هذا التقسيم شرعي ولا اصطلاحي لا تقسمتها عقدي يعني اللي يخالف كده يبقى مبتدع ولو تقسيم اصطلاحي طيب يعني الاول اصطلاحي يعني ايه شرعي شرعي. يبقى فيه نص. فيه دليل, دليل شرعي. دليل. خلاص? خلاص? تب ايه الادلة الشرعية? الادلة الشرعية عندينا حاجتين. ادلة متفق عليها وادلة مختلف عليها. المتفق عليها الكتاب والسنة والاجماء والقيام. المختلف عليها? ها? كتير بقى. خلاص? منها الاستقراء. اللي هو بايه? جلد في بالمصلحه المرسله وقول الصحابي وشرع من قبلنا والاستصحاب والاستحسان وغيره كثير جدا من الادله الايه الشرعيه من الايه الاستقراء ادي معنى ايه معنى تقسيم شرع فاللي قال له تقسيم شرعيه قال تقسيم شرع عشان ايه قال ان عليه دليل شرعي اللي هو الايه الاستقراء ما ده استقراء ايه استقراء نوعين استقراء تام واستقراء ناقص استقراء تام يعني اقرا كل اللي انا هاخد فيه منه الايه هذا الامر فا الاستقراء التام يعني معناه استقراء الكتاب كله يعني القران كله هستقرى القران كله والسنه كلها هطلع كده بعد ما انا قريت كل ده هستنبط ان التوحيد عباره عن ثلاث اشياء خلاص فدي دليلهم ان دي تقسيم ايه شرعي معنى كده اللي يقول ان التقسيم مش ثلاث اشياء ده مبتدع على كلامه والterm تقسيم اصطلاحي اصطلاحي يعني اصطلح عليه أهل, أهل, اهل هذا الفن ماشي اصطلح يعني اتفق عليه اهل هذا أهل الفن يعني, يعني المتخصصين فيه, فيه. فيه. فا مين متخصصين في اهل هذا الفن اللي هم مين هم الطول عقيده في التوحيد لملفق عرفه اصطلاحا يبقى عند مين الفقهاء أصول فقه الرافع عند مين؟ للأصليين التفسير الرافع عند مين؟ عند المفسرين يبقى إيه؟ دي معنى اصطلاح خلاص؟ ومعنى اصطلاح أي اتفقوا على هذا التقسيم للترتيب والتنظيم وسهولة وصول المعلومة وهذا ليس عليه حكم يا مينفعش انا بقول لك ايه خد 1 2 3 ما ينفعش اقول لي مش هيقول غير الثلاثه دول تبقى قاسم او مبتدع يبقى انت كده يا اخي حولته من اصطلاح الايه الى, إلى شرع كمان انما لما اقول ان ليس اصطلاحي اي ليس علي حكم اي لا يبنى عليه حكم فلم شحه الاصطلاح تخليهم 3 تخليهم 2 تخليهم 4 تخليهم 5 انت حر ما دام كله بيدور حول هذا المعنى. تمام? ولذلك هنجد بعض اهل العلم في مساءة ايه? هل يقسم او هل تقسم التوحيد اصطلاح ام شرعي? قلنا اختلف اهل العلم فيهم. فمن قائل انه شرعي ومبنية على دليل شرعي اللي هو الاستقرار. خلاص? خلاص? خلاص? خلاص? خلاص? خلاص? دول مين بابلاش قالوا كده مع ذلك اللي يخالف كده يبقى ايه مبتدا خلاص وده قول مين قول الشيخ عبد الرازق البدر حفظه الله من الناس الحداد في الوقت والراجح ان المصطلح واشهر التقسيمات ثلاثه الرك في التقسيم عنده ايه اصطلاحي واشهر التقسيمات كام 3 تحيط ربطه وتحيط علمته تحيط ايه اسماء وصفات, وصفات. وصفات. خلاص؟, خلاص, خلاص, خلاص, خلاص ولكن اختلف السلف في تقسيمه عشان ما نقولش بايه ان التقسيم ده 3 وبس ده السلف اختلفوا في تقسيمه فبينهم من يقسمه قسمين ومن يقسمه 3 او 4 ونادرا ما يقسموا الباط خمس والبعض يبدع ما لم يقل ثلاثه وزعموا ان هذا التقسيم تاع ابوطي ومن هؤلاء كان بيقرا كده في النت بتاع حاجه اسمها القسمه الكميه في القسمه الكميه موجوده في السعوديه كان بيقول انه تاخذ توحيد ايه ثلاثه واللي يقول غير كده ف ايه مبتدع اما السنه فاستقراؤهم اختلف في أنواع التوحيد ومسمياته أنواع التوحيد كام؟ والمسمى بتاعه وابدوا اختلفوا فيه فمثل الإمام الطحاو يقول ثم التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب نوعان يبقى التحوال إيه؟ نوعان توحيد شو بقى يسميه بقى كمان؟ توحيدٌ في الاثبات والمعرفة. وتوحيدٌ في الطلب والقصد. اه التحاول هو شرح التحاوية? تمام? تمام? التحاول اللي هو صاحب التحاوية? قال ايه? قال التحكم بقسم. قسمين. ببعض ببعض قالك ان ايه من السلف ايه? قالت لك باس لا. مش بس كده شيخ الإسلام ابن تيمين. تيمين رحمه الله <تكلم> يقول <تكلم> أن التوحيد يتضمن أمرين مسمم إيه التوحيد القولي ممتازنة. العلمي الأولان يبالتحوأل إيه <تكلم> توحيد الأيه؟, الإيه الإثبات والمعرفة وهنا إيه <تكلم> القول إيه العمل يبال المسمك تلف دي الأول حاجة عند مين شيخ الإسلام والثاني قال التوحيد العملي الإرادي مشكلة اسلام قسم التوحيد لنوعين. قول علمي وعمل اراضي. تمام? الامام نقيم قسم التوحيد مرة قسمه اثنين ومرة قسمه ثلاثة. يقول ايام نقيم ذكر نوعين وثلاثة للتوحيد. قال فاما النوعين من التوحيد قال التوحيد نوعان نوع في العلم والاعتقاد يبقى سماه ايه الاولاني العلم توحيد العلم والايه والاعتقاد ونوع في الاراده والقصد ويسمى الاول التوحيد العلمي والثاني التوحيد القصد الارادي يتعلق الاول بالاخبار والمعرفه عشان كده سميه علمي والثاني في القصد والاراده عشان كده سمي قصد ارادي طيب ده تقسمه لاثنين قال ايه في التركه قال في بين انواع التوحيد قال الاول توحيد الربوبيه والثاني توحيد الالوهيه والثالث التوحيد العلمي الاعتقادي بالإمام القيم مصادر عنه إيه عنه مرة ألتنين مرة ألتنين مرة ألتنين تلاتة. تلاتة الشيخ ابن باز رحمه الله قال معبيرا عن الخلاف السلف في تقسيم قال إنه مختلف في التقسيم ولم يبدع أحد الشيخ ابن باز قال إيه لم يبدع أحد في من قسم اتنين أو تلاتة أو بيانه ثم قال وأقسام التوحيد ثلاثه يبقى اشرح اقسام التوحيد كام ثلاثه خلاص والشيخ سليمان بن عبد الناهي بن محمد بن عبد الوهاب اللي هو حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في اول كتابه تفسير قال, قال قال يجوز هذا ويجوز هذا اي التقسيم الثنائي يجوز والتقسيم الثلاثي يجوز والمعنى صحيح ولا مشاحه في الاصطلاح خلاص? خلاص? ايب احنا كده اي خلاصنا من اي مسألة التقسيم? تفهم بقى المسألة دي. النوع ايه? الاشهر ان التقسيم استلاحي لا مشاحة في ذلك ولا يبنى عليه ايه? حكم انما ايه? للترتيب والسهولة ووصول المعلومة الى الطالب. خلاص? خلاص? خلاص? ده بالنسبة لايه? نزمن نقتل صفحة ايه? السبعة عشر توحيد رغوبية المبحث الاول. معناه وادلته من الكتاب والسنه والعقل والفطره اولا تعريف لغه اي عند اهل اللغه اربوبيه مصدر من الفعل ربب ومنه الرب يبقى اسم الرب يب ايه الصفه من الرب ايه الربوبيه ماشي زي ما قلنا الله او الاله الصفه من الله او الاله ايه الالوهيه خلاص فالربوبيه صفه لله عز وجل وهي ماخوذه من اسم الرب طيب الرب في كلام العرب بيطلق على كذا معنى يطلق على اربع معاني الماني والسيد والمصلح والمطاع. والمطاع يعني, يعني, يعني, يعني, يعني. عبد المطلب لما جاء برافه قال ايه لما اخذ الابن قال ايه انا رب الابن يعني رب الابن مالكه مش كده والبيت رب يحميه انا رب الابل مالكها ويوسف, ويوسف عليه السلام قال الذي في السجن انما جاءه يخبره قال اذهب الى ربي يعني ايه سيدك خلاص وكذلك ايضا المطاع والمصلح يسمى المربي اي المصلح تمام أما في الإصطلاح فإن توحيدة الربوبية هي إفراد الله بأفعاله وده أقصر تعريف الربوبية أقصر يعني إيه؟ تعريف القصير المختصر توحيد يعني إفراد الله الربوبية يعني أفعال الله يعني لم يقول لك كده خلق. خلق. خلق. خلق لما افرد الله, الله بالخلق خلق. خلق. خلق. خلق. خلق فعل مين الله ولا فعل العبد يبقى دي توحيد ايه ربوبي صاب احيا احيى. ها, ها؟ ربوبي تمام, تمام منع ربو بال رزق رزق <تكلم> يبقى فعل الله <باركي> بالرزق والتدبير والاحياء للموت والاعطاء للمات ده كله ايه انما لما اقول الشاهد ده مشال مين العاب لا مش هو هي لان مش فعل الرب فين العب بينتقل التحد الثاني بتوحيد الالوهيه وافراط الله بافعال العباده تعرف الفرق بين الربويه والايه والالوهيه لما تشوف كده الفعل انفو هل فعل الله يبقى تحت توحيد الايه الربويه فمن عبد يبقى افراده تحت توحيد الايه الالوهيه خلاص يبقى توحيد الربيع افراد الله بافعاله. فنفرد سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والسيادة والانعام والملك والتصوير والاعطاء والمعنى والحياة والمات والنفع والضر الى اخره. فافعال الله لا منتهى لها. خلاص? خلاص? خلاص? خلاص? فلوجع العبد ان يؤمن من بذلك كله ويفرد الله تبارك وتعالى بأفعالي كلها إيه الأدلة؟ قال الله تعالى خلق السماوات بغير عمل ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل داب وأنزلنا من السماء ماء فأنبثنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين قال تعالى في فرضه الخلق ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا يوقنون ايضا من السنه من حديث احمد وابو داود من حديث عبد الله بن الشيخ خير رضي الله عنه مرفوعا في السيد الله تبارك وتعالى وعند التلمذي قال واعلم ان الامه لو اجتمت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضرك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف وجفت الصحف اما ادراك العقل على توحيد الربوبيه يعني العقل لا يستقل بمعرفه الله ولكن يستشهد به العقل لا يستقل زيق قال اهل العلم العقل باب توصلك الى باب السلطان ولا تدخلك ولا تدخلك عليه العقل والصلف وسيله للتعقل والتدبير والفهم ولا تدخلك على الله او على السلطان ايه اللي يدخلك المنشور بتاع كتاب فالله عرفك بنفسه هو اللي يأذن لك في الدخول انت العقل يخش كده تعرف النزل ذلك, ذلك مخطئ. مخطئ. مخطئ من قال ربنا اعرفه بايه ما ينفعش يا عما ما شاء الله ما احنا ناس عندنا من الامم الاخرى اقولهم فارحة اصحاب التكنولوجيا العصرية واصحاب التنمية البشرية وغيرها من اليابان والصين وغيره كان عبد الفقران اين عقوله؟ ألم توصلهم إلى الله فيعبدونه فالعقل باب توصلوا الى باب سلطان ولا تدخلوك عليه قصص ابن ابراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام نعم العقل شاهد واراد ان يدر عقولهم ان هناك حاجز عنهم اتبعوا اباءهم واجتدوا في الفال فراد ان يحتجز هذه العصبيه العاميه التي حجزه فكر العقل فاخذ يعمل عقله في التعرف على الله تبارك وتعالى تمام والا لو تركهم ودرسوا ان الرسول هو الذي لهم فالله بعث الرسل يدلهم على الله من قبل الرسل ما كانوا ايه لما جاء لهم رسوله يعلمهم الآيات انظر إلى هذا النجم هذا الكوكب وهذا الشمس تمام فلما نظروا وأفلوا وبين لهم أن الله لا يأفل ولا يغين فإن ظهر فهو يدكر أموركم وإن غاب فبالذي يدكر أموركم ما ينفعش التألاه لا النجم إله ولا الكوكب إله ولا الشمس إله فبين لهم وقال ان لم يهدي قومي رب الا كنند من القوم الضالين اه استدل العقل كما جاء كما شهد بذلك استدل العقل شاهد وليس تقل به زين فطره بالظبط العربي القديم استدل بالفطره ربنا استدل امرنا ان نستدل بالعقل وان نعمل العقل في ايات الله عز وجل فقال جالة العقل على وجود الله وانفراضي بربوية وكمال قدرته عن طريق النظر والتفكر في آيات الله والنظر في آيات الله والاستلال بي على ربوبياته كثيرا الطريق الأول النظر في آيات الله في خلق النفس البشرية فالنفس آية من آيات الله قال تعالى وفي أنفسكم أفلا توصور وقال تعالى ونفس وما سواها ولله لو ان الانسان امعن النظر في نفسه وما فيها من عجائب لارشده لا الله الى ذلك ولا ارشده العقل الى ان له رب ا خالقا حكيما خطيرا اذ لا يستطيع الانسان ان يخلق النطفه التي كان منها او ان يحولها الى علقه او الى مضغه او الى عظاما او يكسو عظاما لحما اما الطريقه الثانيه فالنظر في في خلق الكون وما يعرف بدلاله الآفاق قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق او لم يكف ربك انه على كل شيء شهيد فمن تامل افاق من الارض والسماء الارض والسماء وما اشتملت عليهما من نجوم ما اشتملت السماء من نجوم وكواكب وشمس وقمر وما اشتملت الارض من جبال واشجار وانهار وبحار وغير ذلك لا يرشد ان الله خالق خالق ذلك ذلك كله وقد جاء في بعض اثار ان قوم الاراض البحث مع الامام ابي حنيفه في تقرير التوحيد فقال لهم اخبروني قبل ان نتكلم في هذه المساله تخبرون عن سفينه في دجله اي في نهر دجله تذهب فتمتلئ من الطعام وغيره بنفسها من الطعام وغيره بنفسها وتعود بنفسها فترسو بنفسها وترجع كل ذلك من غير ان يديرها احد من غير ان يديرها احد فقال ايه الكلام اللي تقوله هذا محال هذا محال لا يمكن ابدا فقال لو اذا كان هذا محالا في سفينه فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله فنبه الى ان اتساق العالم ودقه صناعهه وتمام خلقيده لله على وحدانيه خالقه وتفرده اخيرا بيان ان الاقرار بهذا التوحيد وحده لا ينجي من العذاب الواحد رقيت وحده بي ويفرد ربنا بافعال ان هذا وحده لا يصح به ايمان الفرد ولا يتحقق به التوحيد لانه ليس الغايه من بعث الرسل ولا ينجي من عذاب الله ما لم ياتي العبد بلازمه وهو توحيد الوهيه لذا يقول الله تبارك وتعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم ما شركوا وما يؤمن اكثرهم بالله اللي هم توحيد الربوبيه الا هم, هم شركون في توحيد الايه الالوهيه ما يؤمن وما يقر اكثرهم بالله رب ربا وخالقا ورازقا ومدبرا الا هم شركون في عبادته من الاوثان والاصنام التي لا تضر ولا تنفع وبهذا المعنى الايه قال المفسرون من الصحابه والتابعين